والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها والأرض وضع وَصَلَقُوا الْجَاءِ لفضيله ورب محمد Blijven رج منه من لفضيله في محمد راتب ويبقى and my وَرُبُّ لَنَسْفَعَنَّ نُحُورَهُمْ ۖ نُّخْرِجُ <ترجمة> The man ففي في be Bang hier ZANG EN لم يطمثن إليه What